بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للبصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويبنعون الماعون